في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعود للدين مجده وليعود للدين عزه والترط من الدماء والترط من الدمع امتي يكفي حدودا امتي يكفي علا اسم جبل حق ود و في سهول و وهاج فلت من الدمع موتك تلي جنابي ويحق المروسيدان ايت الكفر تعال من ندنا فاداتي وادفعوا كل فساد سوف نمضي سوف نمضي وتقا خليع عتا دولترب من الدماء ولترب من الدماء سوف نمضي سوف نمضي يدور دوم دوم ضرب المعاني او فياء امياء الترق من الدماء والترق من الدماء أخذت الكفر وأرضى يوم قمنا بالجهاد ونداء البغي والإله وندا ونداء الصدقات والترق من الدماء والترق من الدماء ود الله فيهم واهتفوا تحت اللواء نحن جند الحق ووكلوحيدنا من اوفيها والتراب من الديار من الدماء